يا ليلي العشيء اهل الغرم مسكين او أهل الغرم سكين عتبين على الايام مدام مال العين ندم ما القلب يا من ظلم يفيدني ان انا ما القلب يا من ظلم دي سنين علينا وعلى القرى صبري आई लव यू आई يدوبوا مش راضيين يدوبوا عن ولهن في الغرام احتاروا يا عيني حيره والقلب ما قدش يسير من الخوف من الملام بجراح الشوق يدوبوا مش راضيين يدوبوا عن ولهن في الغرام احتاروا يا عيني حيره والقلب ما قدش يسير القلب يا من ظلم يفديه الندم بل القلب يا من ظلم دي بتفوت علينا عالقرا صبري نو آه, آه You're مكتوب يلي العلينا مكتوب يلي العلينا وصهر و الخوف مادينا وعنى عملنا ايه على الشاب بنصو اللهانا يحلانوا يلي المكانا يعزِّجنا في دي مكتوب يلي العلينا مصهر و الخوف مالينا وعنى عملنا ايه على الشاب بنصو اللهانا يحلانوا يلي المكانا القلب يا من ظلم يفتد فيه النادى بل قلب يا من ظلم جسني مفتد فت علينا وعالجرا صبري